Akkor nem hogy إِنَّا لِجَدْوِينِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ لَا أَتِكُمْ أَطْعَمًا تُزَعَّلِهِ إِلَّا لِبَدَتُكُمْ إِنَّا لِبَدَتُكُمْ من نتابه إبراهيم وإسلاح ويعقوب ما كاننا نشرك بالله من شيء ذلك من على الناس ولكن أكثر نَحْنُ مُجَزِّلُ أُمُورِ خَدَمِ النَّبِيِّ اللَّهِ ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرى وأما فأنساه الشيطان ذكر ربي فنبث في السجن بطع